وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فَيَاهُمْ وَاسْتَغْشَوْا فَيَاهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي عَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسرارا. 124. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 125. يرسل السماء عليكم مدرارا 126. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم, جنات ويجعل لكم أنهارا 127. ما لكم لا ترجون لله وخارا 128. وقد خلقكم 117. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات مطباقا 118. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 119. والله أنبتكم من الأرض نباتا 110. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 111. والله جعل لكم الأرض لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ أَمْ حَرَّبُوا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُونَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا